الحمد لله نحمد التغفير مش من يهدي الله مش الله واغوالموت هدومي في تجدين يوم وشكاة أشهد الله اللي ألحوظ الله محمد الرسول الله من المعين. ومن حاد عن يومين من أجل صاره سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلو عملي لغى شرعي فالمذكاني لغى المرم لغى التوبع كامل يثبت الحديث بشكل سؤال هو عن بن خارجه رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنه وهو على راحلته واللعاب يسيل على كتفه صلى الله عليه وسلم متاري وهو على راحلته الراحلة يعني تماماً تغير <تصفيق> الراحلة حشتنا حسناً ممت حشتك بنابة الراحلة لقد قد فاني صلى الله عليه وسلم الناس كلفة للماءة لا تكاد تجد فيها راحلة يعني تغير صحيحه واتا من المفكان وقو صدقة سبعنا صدقة لا تكاد تجد فيها راحة. يعني لو أنا لو صبي كواج الصبح اشتهربيته، الصبح اشتري، الصبح بعد لو تلو بقالة جديدة. إن كانش ويني أتوبسي، يدري خدي له باركيو. ده الرفيق يدرب رفيق داني شي لا صدق ليك ذا اللي ناشبنيه ولا أستجر لا تكادوا زوري مع ناشبنيه تري كوا هو طريقه لو قارئ المشكل والاخير هيك بعدك عاد كان الله عليه وسلم في البرموجي اشربوا من اقوال السيبلي هو وهو على راحته كامل جريد من السنة وكمنا على هذا التخواني ونحن من منام بيزين الزبتة كان فيديو زكانة سواء الجمهورات بيضاني. بيضاني. بيضاني. أه فيها في روسيا سنة في سنة سنة ليالي أيام المعدودات وفيها الآن جميع المرافق والخدمات التي يسألوا على الجئداء النسوكي من التمقي والجسور والمكتر سنة في إذا راحلته راحلة الهائم ولا هي من الإبن الصالحات لأنها ترحل لو عشت لاني كذا شيء سفري سافري بيا بكين رحلي بيا بكين كذا هم عشت كتعرض بعض سبكت سبلي سبقي ناقه جم وها راحل وهاذا جدلا الراحلة من الإبن البعير القوي الأصالح ما ليش يسقنيش يعني أول شيء بقوته لبوستفانو لبو لو نفس يعني هو كأول دبي يعني ده ده الكتف كتف الجاره من كاب الشارع ما يخبط من الحديث هواي طهارة أه لعاب داعي حقيقة الكاري بعشر كرّاكي باكر وأنه ليس بنجس وروبيزني وهذا بجماع المسلمين إجماع المسلمين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب على أمر بالخليج كفي خمسة أصلًا دبيني لك وان بزر شان يتقوى له ولم يأمره بغسله نجد روبيشو وإقراره على على الشيء من سنة يجب أن تقول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيرك وعلى فرض أنه صغم يعلم لم يعلم لأنه لو قرض الزانيما كيف يغمز الزانيا فإن الله تعالى يعلم وفي يجوز الزاني ولو كان نجسا لم يقره الله عليه أقراته في أسبوعه فأي قلقها لأي سنردها أعدها تقوالي في عليه دليل على طارقه لأي قلقها اقرار مثل على الصحيح هويك وكارسي بوضي وروضي فإنه طاهر لحديث العلمي وغيره ميزيك روضي لانه يمكن ان يكون هذا الشخص مثل هذا الشخص مثل هذا الشخص مثل هذا الشخص مثل هذا الشخص If you want to go to the house, you can go to the house. If